يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نم على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة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 إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فِي في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رام وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَتَهُ آلُ فِرْعَونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوٌّ وَحَزَنَ إِنَّ فِي الْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وقالت المرأة فرعون قروة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا, أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤادهم مسافرا ان كادت لا به لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت فَقَالَتْ eladul, kuma, عَلَى أَهْلِ بَيْتِي kumu, لَكُمْ وَهُمْ لَهُ u mnie, u أُمِّهِ u mnie, u وَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ودخل المدينه على حين fulatim, من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان iniwa fulatim, iniwa fulatim, iniwa fulatim, iniwa fulatim,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 وَلَمْ نفسي فاغفر لي فوفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة فَيَتَرَقَّبُ يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي أَسْتَعْصَرَهُ بِالأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن بَطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُولٌ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نفسا بالأمس إِن تُرِيدُ إلا أَن تَكُونَ جبارا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 تَأْمُرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخُرْجُ إِنِّي لَكُم مِّنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Welem, metoda, dziennie, tylko, a mediena, koleasa, robi, koleasa, robi, a وجد عليه امه من الناس يسقون, يسقون ووجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاه Siedziałam w tym momencie, jaką jestem z tego, co dzieje się w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 إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فَلَمَّا أَتَاهَا نودي مِنْ شَاطِئِ الوادي الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ فِي البُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أي ان الله رب العالمين وان ألك فلما رآها تهتز كانها جان ولا ولم يعقب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 وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْشِلُهُ مَعْيَرِدْ أَنْ يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونَ قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون ALAMMA JA'A HUMU SA BI وَمَا وَمَا WA MA SAMI'NA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 واتبعناهم في هذه الدنيا لعنتهم ويوم القيامه هم من المقبوحين ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس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 ولكننا اشأنا قرونا فتطاول عليهم الامر وما كنتم تساوين في اهل بجانب الطول إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا ان تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا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 الله هو أهداه ما اتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيب لك فعلم أنما يتبعون أهواءهم وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِهُ دَمٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ عَجْرَهُمْ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 انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين وقالوا ان تتبع الهدى مع كن تخطف من ارضنا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 أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وَمَا كنا مهلك القرى إلا وَأَهْلُهَا ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الْحَيَاةِ الدنيا وزينتها وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مُتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدنيا؟ كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين الذين كنتم تزعمون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 قيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين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 جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله ويروا الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم ارْسُ اَرْسَمَ دَنَ الى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ مَن إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِكُم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 ان قارون كان من قوم موسى فبغوا عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ما مفاتحه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 وقال الذين اوتوا العلم والكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فيه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 Proszę Państwa, Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie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 ولا تدعو مع الله إلهاً آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون